بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقر فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادقه وان الدين لواقع والسماء اذا تحبك انكم لفي قول مختلف يفك عنهم من افك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 إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين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 والارض فرشناها خنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به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 أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين